الحج أشهر مقلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وانت تقر من خير ان لمهم وان تنعو فان خيرا عندي تكون Leys عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم I don't know. فإذا قضيتم مناسككم فانكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من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 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من ما كسبوا والله سريع الحساب